تبشرهم ربهم برحمة منه ورقوان وجمنات لهم فيها عين مقيم وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ لَّرَغِبْتُمْ فِيهَا وَتِجَارَةٌ, وتجارة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهجر قوم الفاسقين لقد نطرق الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا أضاقت عليكم الأرض بما رحبت وأن وليتم مدبين ثم أنزل الله سكينك